يا آه لطفك يشملنا يا راحم نانت الله يبارئ لطفك يشملنا يا عملت بعفوك منالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلىه أثمن في مسيء تبكي عيناه عملت بعفوك منالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلىه أثمن. مسئ انت بكى عيناه عيناه يا من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه فدم يا رب على قلب قد تاب سحايبه غشاه يا من يرجى ويرى زمان نعشناه فذم يا رب على قلب قد تاب سحائبة غشاه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعناه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعناه مرحمتا تي کربا الله يبارئ لطفك يشملنا يا عملت بعفوك من آلا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آتاما لمسيء تبكي عيناه عملت بعفوك من آلا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آتاما لمسيء تبكي عيناه من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إنا التواب لأواه ما للملتاع سوى ملن للم من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إنا التواب لأواه وداؤه بما أثنه يمشي لرضاك بلواته وداؤه بما أثنه يمشي لرضاك بلواته لطفك يشملنا يا بارئ لطفك يشملنا يا راقمنا انت الله يا لطفك يشملنا يا رحمنا انت الله يا دوالا فيه يا الله يا فاجعل یا راحمت فاجعل یا راحمت راحم. راحم. راحم. راحم. راحم. راحم. الله لهم راحم. فرجا